و َ ي ُ ت م َّ ن ِ ع م َ ت َ ه ُ ع َ ل َ ي ك َ و َ ي َ ه ْ د ِ ي ك َ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا و َ ي َ ن ص ُ ر َ ك َ اللَّهُ ن َ ص ر ً ا عَزِيزًا هُوَ ا ل ّ ذ ي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ ل ي َ ز ْ د ا د ُ و ا إ ي م ا ن ا مَّعَ إ ِ ي م ا ن ِ ه م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 خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا وَيُكَفِّرَ ع َ ن ْ ه ُ م س َ ي ئ ا ت ِ ه ِ م وَكَانَ ذَلِكَ ʻINDA اللَّهِ فَوْزًا ع ظ ِ ي م ا و َ ي ُ ع َ ذ ِّ ب َ ا ل ْ م ُ ن ا ف ِ ق ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ن ا ف ِ ق ا ت ِ و َ ا ل ْ م ُ ش ْ ر ِ ك ي ن َ وَالْمُشْرِكَاتِ ʻ َ ظ َّ ي ن َ ب ِ ا ل ل ه ِ ظَنَّ ا ل س َّ و ْ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 إ ِ ن ا أ َ ر س َ ل ن ا ك شَاهِدًا و َ م ُ ب َ ش ّ ر ً ا و َ ن َ ذ ي ر ً ا ل ت ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ا ب ِ ا ل ل َ ه ِ وَرَسُولِهِ و َ ت ُ ع َ ز ِ ر ُ و ه و َ ت ُ و ق ِّ ر ُ و ه و َ ت ُ س َ ب ّ ح ُ و ه ُ بُكْرَةً و َ أ َ ص ي ل ً ا إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ي ُ ب ا ي ع و ن َ ك َ إ ِ ن َ م َ ا ي ُ ب َ ا ي ِ ع و ن َ ا ل ل َّ ه يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أ ي د ي ه ِ م فَمَن ن ك َ ث َ فَإِنَّمَا ي َ ن ك ُ ث ع ل ى نَفْسِهِ وَمَن أ َ و ف َ ى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ا ل ل ه َ ف َ س َ ن ُ ؤ ْ ت ي ه ِ أ َ ج ر ً ا ع ظ ِ ي م ً ا س َ ي َ ق ُ و ل ل ك ا ل م ُ خ َ ل َّ ف و ن َ مِنَ الْأَعْرَابِ ش َ غ َ ل َ ت ن َ ا أ َ م و ا ل ُ ن َ ا و َ أ َ ه ل و ن َ ا ف َ ا س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر ل ن َ ا يَقولونَ بِأَلسِنَتِهِم إا لَْسَ فِي قُلوبِهِم ق ُ ل ْ ف َ م َ ي َ م ِ ك ُ ل َ ك ُ م مِنَ اللهَّهِ شَيْئًا إن أَرادَ ب ِ ك ُ م ضَرًّا أَوْ أرادَ بِكُم ن َ ف ع ا بلَلْكَانَ اللهَّهُ بِماَا تَععمللونَ خ َ ب ي ر ا بَل ظ َ ن َ ن ت ُ م أَن لَّن ي ن ق َ ل ِ ب َ ا ل ر َّ س ُ و ل و َ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ إ ل ى أ َ ه ْ ل ِ ي ه ِ م أَبَدًا و َ ز ُ ي ن َ ذَلِكَ فِي ق ُ ل و ب ِ ك ُ م ْ و َ ز ُ ي ن َ ذ َِ ك َ فِي قُلُوبِكُمْ و َ ظ َ ن َ ن ت ُ م ْ ظَنَّ ا ل س َّ و ء ِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ ي ُ ؤ ْ م ِ م بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ ل ِ م َ ن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ م َ ن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ّ س ي ق و ل ا ل ْ م ُ خ َ ل ف و ن َ إ ِ ذ ا ط ل َ ق ت م إ ل ى م غ ا ن م َ ل ِ ت أ خ ذ ُ و ه َ ا هَذَا ن َ ت ب ع ك م ْ ي ر ي د و ن َ أَن ي ب د ّ ل و ا ك ل ا م َ ا ل ل ه ي ر ي د و ن َ أَن ي ُ ب َ د ّ ل ُ و ا كَلَامَ ا ل ل َّ ه قُل ل َ ن ت َ ت َّ ب ِ ع و ن َ ا ك َ ذ َ ل ِ ك ُ م ْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ف َ س ي ق ُ و ل و ن َ بَلْ ت َ ح ْ س ُ د و ن َ ن َ ا بَلْ كَانُوا لَا ي َ ف ق َ ه و ن َ إ ِ ل َ ا ق َ ل ي ل ً قُلْ ل ِ ل ْ م ُ خ َ ل ف ي ن َ مِنَ الْأَعْرَابِ س َ ت ُ د ْ ع َ و ن َ إ ل ى ق َ و ْ م أ ع ل ِ ي ب َ أ س ش َ د ي د ٍ ت ُ ق ا ت ِ ل و ن َ ه ُ م أ َ و ي ُ س ل ِ م ُ و ن ف َ إ ِ ن ت ُ ط ي ع و ا ي ُ ؤ ْ ت ِ ك ُ م ا ل ل َّ ه أ َ ج ر ً ا حَسَنًا و َ إ ِ ن ت َ ت َ و َ ل َّ و ا كَمَا ت َ و َ ل ّ ي ت ُ م ْ ن ق ب ل ُ ي ُ ع َ ذ ِ ب ك ُ م ع ذ َ ا ب ا أ َ ل ي م ً ا ل ي س َ ع ل ى ا ل أ َ ع ْ م َ ى ح َ ر ج ٌ وَلَا ع ل ى ا ل ْ أ َ ع ْ ر ج ِ ح َ ر ج ٌ وَلَا ع ل ى ا ل م َ ر ِ ي ض ح َ ر ج وَمَن ي ُ ط ِ ع ا ل ل َ ه و َ ر َ س ُ و ل ه ُ ن ُ د ْ خ ِ ل ه ُ جَنَّاتٍ ت َ ج ر ي مِن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر و َ م َ ن يَتَوَلَّ ن ُ ع َ ذ ِ ب ُ ه ُ عَذَابًا أ َ ل ي م ً ا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ ع َ ن ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ إ ذ ْ ي ب َ ا ي ع ُ و ن َ ك ت َ ح ت َ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ف مَا فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م ف َ أ َ ن ز َ ل َ ا ل س َّ ك ي ن َ ة َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و َ أ َ ث َ ا ب َ ه ُ م ف َ ت ح ً ا ق َ ر ي ب ً ا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 و َ ل َ و ق ا ت َ ل َ ك ُ م ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ل َ و َ ل َّ و ا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ي َ ج د و ن َ و َ ل ي ّ ا وَلَا ن َ ص ي ر ً ا س ُ ن ّ ة َ اللَّهِ ا ل َّ ت ي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن ت َ ج د َ لِسُنَّةِ ا ل ل ه ِ ت َ ب د ِ ي ل ً ا وَهُوَ ا ل َّ ذ ي ك َ ف َ أ َ ي د ِ ي َ ه ُ م ع َ ن ك ُ م و َ أ َ ي د ي َ ك ُ م ع َ ن ْ ه ُ م ب ِ ب َ ط ن ِ مَكَّةَ م ِ ن ب َ ع ْ د أ َ ن أَظْهَرَكُمْ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ك َ ا ن اللَّهُ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب ص ي ر ا ه ُ م ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و ص َ د ّ و ك ُ م ْ ع َ ن ا ل م َ س ْ ج د ِ ا ل ح َ ر ا م ِ و َ ا ل ه َ د ْ ي ُ م َ ع ك و ف ً ا أ َ ن ي ب ْ ل غ َ مَحِلَّ وَلَوْلا رِجَالٌ م ُ ؤ ْ م ن ُ و ن َ وَنِسَاءٌ م ُ ؤ م ِ ن َ ا ت ٌ ل ّ م ت َ ع ل َ م ُ و ه ُ م أ ن ت َ ط َ ئ ُ و ه ُ م فَتُصِيبَكُم م ِ ن ْ ه ُ م ْ ع َ ر َ ض ة ٌ ب ِ غ َ ي ر ِ ع ل ْ م ف َ ت ُ ص ي ب َ ك ُ م م ِ ن ه ُ م ْ م َ ع ر َ ض َ ة ٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن ي َ ش َ ا ء لَوْ ت َ ز َ ي َّ ل و ا ل ع َ ذ َّ ب ن َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا مِنْهُمْ عَذَابًا أ َ ل ي م ا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ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 ه و َ ا ل ّ ذ ي أ َ ر س َ ل َ ر َ س ُ و ل ه ُ ب ِ ا ل ه د ى و َ د ِ ي ن ا ل ح َ ق ِّ ل ي ُ ظ ْ ه ِ ر َ ه ُ ع ل ى ا ل د ّ ي ن ك ُ ل ِّ ه وَكَفَى بِاللَّهِ ش َ ه ي د ً ا مُحَمَّدٌ ر َ س و ل اللَّهِ و ا ل َّ ذ ي ن َ مَعَهُ أ َ ش ِ د َّ ا ء عَلَى ا ل ك ُ ف َّ ا ر ِ ر ح م َ ا ء ُ ب َ ي ن َ ه ُ م ت َ ر ا ه ُ م ر ُ ك َّ ع ا تَرَاهم ر ُ ك ع ا س ُ ج َّ د ا ي َ ب ت َ غ و ن َ ف َ ض ل ً ا مِنَ اللهِ و َ ر ِ ض و ا ن ً ا س ي م َ ا ه ُ م ْ فِي و ج و ه ِ ه ِ م م ِ ن أَثَرِ ا ل س ّ ج و د ِ س م َ ا ه ُ م ْ فِي و ج و ه ه ِ م م ِ ن أَثَرِ ا ل س ّ ج و د ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ا ل ت َّ و ْ ر َ ا ة و م ث َ ل ُ ه ُ م فِي ا ل ْ ن ج ي ل ِ ك َ ز َ ر ع ٍ أَخْرَجَ ش َ ط أ ه ُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ ف َ ا س ْ ت َ و ى ع َ ل ى سُوقِهِ ي ُ ع ج ِ ب ا ل ز ّ ر َّ ا ع َ ل ي َ غ ِ ي ظ َ ب ِ ه ِ م ا ل ك ُ ف َّ ا ر وَعَدَ اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ م ِ ن ه ُ م م َ غ ْ ف ِ ر َ ة و َ أ َ ج ر ً ا عَظِيمًا